والعتق من النيران شهر رمضان أيها الأحبة فرصة عظمة للمسلم للاستكثار من الخيرات والتقلل من المعاصي وتفقد المحتاجين وتفطير الصوام Ull-bordjan, al-ribati, un-nemimeti, ubbadáqa til-lisan, utaġdidi inabati lillahi subhanahu, utaħala. Nam-ejuhala hibba, xahruramavan, xahruram karim, uwa simun بالتشريف والتكريم وأنزل فيه القرآن الكريم وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي لا يقوم على غيرها ولا يستقيم شهر البركات والخيرات شهر إجابة الدعوات شهر إقالة العثرات شهر مضاعفة الحسنات نعم هذا هو شهر رمضان ونحن نعيش الساعات الأولى من هذا اليوم السابع من شهر رمضان المبارك الآن أيها الحبة تقام الصلاة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة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 لا إله إلا الله. استو سو صفوفكم وتراصوا الله أكبر. الله أكبر.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين, آمين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنسان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 لو وروسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدل قهما الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السباوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إِن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن العز منها الأدل وللله العزة ولعسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هو الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول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 والله خبير بما تعملون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. Allah, lányok,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 قَيْنِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا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 إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعته أسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قمضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم Allah akbar Allahu akbar Sami Allah, Köszönöm! الله أكبر الله أكبر السلام <Suzmánios> عليكم <Assalamu alaykum> wa الله السلام عليكم wa الله السلام عليكم wa الله السلام عليكم wa الله <rahmatullahi> <rahmatullahi>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 وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان أيها المشاهدون والمشاهدات نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة أذانا وصلاة الفجر لهذا اليوم الثلاثاء السابع من شهر رمضان المبارك من عام الف واربعمائة واربعة وثلاثين للهجرة النبوية الشريفة ما أيها الأحبة وتابعتم هذا النقل المباشر عبر شاشة تلفزيون المملكة العربية السعودية قناة السنة النبوية ولكم في الختام أيها الأحبة أجمل تحية من جميع الزملاء المشاركين في هذا النقل ومخرج هذا النقل الزميل موسى أرحيلي. هذا محدثكم عبد الرحمن عبد الله الرؤس من جوار الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف يستودعكم الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته